بسم الله الرحمن الرحيم حياميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه فيه الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكما رسلنا من نبي إن في الأولين وما ياتيهم من نبي إِنَّ اللَّهَ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشَوْا وَمَضَ مَثَلُ لَوَالِي سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ العليم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 وإذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم اومن ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكه الذين هم عند الرحمن إناثنا واشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم هم إلا يخرصون ماتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ونذيرهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا وَإِنَّ على آثيرهم مقتدون قل ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آبَاءَكُمْ قَالُوا إنا بما به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباء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 وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ولانخلة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرير وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون حتى إِذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتموا أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين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 رحية إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل من رسلنا منهم قبلك من رسولنا ولقد رسلنا موسى بأياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بأياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 فلولا القي عليه اساوله من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما أنسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أَجْمَعِينَ فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلِهَتُنَا خير نمهو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 اعيس بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعوني ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه لأنفس وتلذل عين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي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 أَمْ يحسبون أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سبحان رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرُضِ رب الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ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 وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشَّفَاعَةَ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون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 فسوف تعلمون, فسوف تعلمون حميم والكتاب المبين.